Orfarudin Muhammed, sallahu alihi ve sellem. La telenul il aadi, la teholul il انكم صحبوا محمد حطمهن الملالي واسبقوا ركب المعالي حطمهن الملالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوال وارفعوا دينا محمد وارفعوا ديننا محمد في دياجير المبادئ في آصير المساوي في دياجير المبادئ في آصير المساوي أفهموا كل مناوي أنكم جندوا محمد أنكم جندوا محمد حطوا الظلم اللياب واسبقوا ركب المعالي حطموا هلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوال وارفعوا دينا محمد وارفعوا دينا محمد أنتم نور الهداية أنتم أنتموا نور الهداية أنتموا للحق راية حطموا قيد الغواية وانشروا نور محمد وانشروا نور محمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوال وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد إن تخاذلتم فشلتم أو تخليتم ندمتم إن تخاذلتم فشلتم أو تخليتم ندمتم أو تعاديتهم خذلتم يا تلاميذ محمد يا تلاميذ محمد حطموا ظلما الليل واسبقوا ركب المال حطموا ظلما ركب المال وابذلوا كل الغوال وارفعوا دينا محمد وارفعوا دينا محمد ليس في الإسلام ذله ليس فيه ما يمله ليس في الإسلام ذله ليس فيه ما يمله كل ما فيه يجل إنه دين محمد انه دينه محمد حطموا الظلمى والملى واسبقوا ركب المعالي حطموا الظلمى والملى اصبركم ركب المعالي وابذل كل الغوال نظام وأخوة واتباع لمحمد واتباع لمحمد حطموا حط ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا حط ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوال وارفعوا دين محمد What a soul of